Bismillahi korte termijn, tenzijde van de kant van de kant van de kant van de kant van de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 in etta bij jou wama, mubin. wat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 ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا عملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني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 والذي قال لوالديه أفر لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن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 وإذناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا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 فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلِهَةً بل ضلوا عنهم وذلك إفقهم وما كانوا يفترون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 178. سامعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقاً لما, بين يديه مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم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 ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوخوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم